الان لو وضعنا شخصين في السجن المسجون ا ل أ و ل منعنا عنه الطعام فقط أ م ا المسجون الثاني وضعنا الطعام أ م ا م عينه خارج ا ل ز ن ز ا ن ة يراح ويشم رائحته ولكنه لا يستطيع ن من ي سيتألم أكله أكثر ان ل م س ج و الأول أم المسجون ا ا ل أم ن ث ي ط ب ع ا ا ل ث ا ن ي ه و الذي سيتألم أكثر طيب وكذلك الذي ينظر إ ل ى الشهوات ولا يستطيع الوصول إ ل ي ه ا لا شك أ ن ه س ي ت أ ل م أ ك ث ر من الذي يغض بصره ف إ ذ ا زاد الرجل من هذا النظر ف إ ن ه سيتعب و إ ذ ا زادت ا ل ف ت ا ة من النظر والتعلق ف إ ن ه ا ستتعب أ ي ض ا قال ابن قيم رحمة ا ل ل ه ع ل ي ه ا ل ن ظ ر ة سهم مسموم من سهام إ ب ل ي س و ا ل ن ظ ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ش د سما فكيف نتداوى من السم بالسم ثم قال رحمه الله تعالى ولو أ ن ا ل إ ن س ا ن غض بصره من أ و ل ن ظ ر ة لاستراح اي والله بعضهم مسكين لا يترك ش ا ر د ة ولا و ا ر د ة إ ل ا نظر إ ل ي ه ا ينظر إ ل ى كل ما يفتنه في الفضائيات وفي الانترنت وفي الشارع وفي كل مكان ولا يمتنع عن أ ي شيء ي ارحم نفسك ارحم نفسك والله قلبك لا يستحمل ذلك عيناي كف عن فؤادي ف إ ن ه من الظلم ت ع ي اثنين في قتل واحد <تصفيق>